50 languages 15 15 frutta e trofima Al thimar wal mawad fraula με حبه فراوله Έχω ένα κιουί και ένα πεπόνι. Με υπάρχει ένα κιουί Έχω ένα πορτοκάλι και ένα ένα πορτοκάλι και ένα معي برتقالة وحبه غريب فروت اخو انا ميلو كي انا مانغو معي تفاحه وحبه مانغو معي تفاحه وحبه مانغو اخو ميا بانانا كي انا انانا معي موزه وحبه اناناس معي موزه وحبت أناناس. فتياحن ميا فروتو سالاتا أنا أعمل سلطة فاكهة أنا أعمل سلطة فاكهة ترو ميا فتا بسومي أنا أكل قطعة توست أنا أكل قطعة توست ترو ميافتا psomi انا اكل توست مع زبدة انا اكل توست مع زبدة انا اكل قطعة توست مع زبدة. انا اكل قطعه توست مع زبده ومربّى. أنا أكل ساندويتش. أنا أكل ساندويتش. أنا أكل ساندويتش بالمرجعين. أنا أكل ساندويتش ترون ساندويتش مع أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. أنا أكل ساندويتش والطماطم. والطماطم. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. Χρειαζόμαστε ψάρι και μπριζόλες. Ναχταζου ιλα σαμακ ωαστικ. Ναχταζ Χρειαζόμαστε πίτσα και μακαρόνια. Ναχταζου ιλα πίτσα ω μακαρόνια. σπαγέτι. πίτσα دي عالو، ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ خريجومست كاروتة، كن Dominoes، يدي نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Πού υπάρχει σούπερ μάρκετ? Ένα σούπερ μάρκετ. Ένα σούπερ μάρκετ. Παρακαλώ, πηγαίνετε στο www.book2.de για τα κείμενα και το βιβλίο.